خلص باحثون هولنديون إلى أن برنامج الدردشة الآلي تشات جي بي تي الذي يعمل بالذكاء الاصطناعي ينجح في إجراء عمليات تشخيص في غرفة الطوارئ تضاهي الأطباء بدقتها